عن جابر بن عبد الله أ ن ه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو ب م ك ة يقول إ ن الله ورسوله حرم بيع الخمر و ا ل م ي ت ة والخنزير و ا ل أ ص ن ا م فقيل يا رسول الله أ ر أ ي ت شحوم ا ل م ي ت ة ف إ ن ه ي ط ل ع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إ ن الله حرم عليهم الشحوم ف أ ج م ل و ه ثم باعوه ف أ ك ل و ا ثمنه خرجه البخاري ومسلم هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث يزيد بن أ ب ي حبيب عن عطاء عن جابر وفي ر و ا ي ة لمسلم أ ن يزيد قال كتب إ ل ي عطاء فذكره ولهذا قال أبو يروي وقد رواه قال الرازي لا أعلم أنه عنه كتابه حاتم عطاء شيئا إنما أيضا أبي أبي بن حبيب بن حبيب سمع من يزيد يعني يزيد عن عمر بن الوليد بن عبده عن عبد الله بن ع م ر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وفي الصحيحين عن ابن عباس قال بلغ عمر أ ن رجلا باع خمرا فقال قاتله الله أ ل م يعلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ف ج م ل وخرج ه فباعوها أثمانها ا رواية وأكلوا وفي و أ ب و داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وزاد فيه وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم عليهم ثمنه وخرجه إ إذا ن ثمنه الله أكل عليهم حرم حرم شيء و ابن أ ب ي ش ي ب ة ولفظه إ ن الله إ ذ ا حرم شيئا حرم ثمنه وفي الصحيحين عن أ ب ي ه ر ي ر ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله ي ه و د ا حرمت عليهم الشحوم فباعوها و أ ك ل و ا أ ث م ا ن ه ا وفي الصحيحين عن ع ا ئ ش ة قالت لما أ ن ز ل ت ا ل آ ي ا ت من آ خ ر س و ر ة ا ل ب ق ر ة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ا ق ت ر أ ه ن على الناس ثم نهى عن ا ل ت ج ا ر ة في الخمر وفي ر و ا ي ة لمسلم لما نزلت ا ل آ ي ا ت من آ خ ر س و ر ة ا ل ب ق ر ة في الربا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى المسجد فحرم ا ل ت ج ا ر ة في الخمر وخرج وسلم الخمر حرم أدركته مسلم من فمن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر فمن هذه الآية عن إن حديث أبي هذه وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع قال فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق ا ل م د ي ن ة فسفكوها ا أيضا من حديث ابن عباس رجلا الله الله راوية فقال الله الله الله حرمها؟ قال وخرج لرسول وسلم رسول وسلم خمر أن أهدى أن حديث عليه عليه من علمت قد صلى له صلى هل ل قال فسار إ ن س ا ن ا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته قال أ م ر ت ه ببيعها قال إ ن الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها فالحاصل من هذه الأحاديث كلها ان ل كلها أ أ ح ا د ي ث ما حرم الله الانتفاع به ف إ ن ه يحرم بيعه و أ ك ل ثمنه كما جاء مصرحا به في ا ل ر ا و ي ة المتقدمه ة إن ا ل ل إذا حرم شيئا حرم حرم ثمنه وهذه ك ل م ة ع ا م ة ج ا م ع ة تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حراما وهو قسمان أ ح د ه م ا ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه ك ا ل أ ص ن ا م ف إ ن منفعتها ا ل م ق ص و د ة منها هو الشرك بالله وهو أ ع ظ م المعاصي على ا ل إ ط ل ا ق ويلتحق بذلك ما كانت منفعته م ح ر م ة ككتب الشرك والسحر والبدع وكذلك والبدع والسحر والضلال الصور المحرمة و آ ل ا ت الملاهي ا ل م ح ر م ة كالطنبور وكذلك شراء الجواري للغناء و ا ل أ و ث ا ن التي كانت تعبد في ا ل ج ا ه ل ي ة و أ ق س م ربي بعزته لا يشرب عبد من عبيدي ج ر ع ة من خمر الا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أ و مغفورا له ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إ ل ا سقيتها إ ي ا ه في ح ظ ي ر ة القدس ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا ت ج ا ر ة فيهن و أ ث م ا ن ه ن حرام يعني المغنيات ترمذي تبيع القينات لا ولفظه وخرجه ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في ت ج ا ر ة فيهن وثمنهن حرام في مثل ذلك أ ن ز ل الله ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية وخرجه ابن أيضا وفي وقد روي نحوه من ماج مقال من عمر الناس ابن إسناد الحديث الآية أيضا الحديث وعلي يشتري حديث ب إ س ن الغناء د ي فيهما أيضا يحرم ن ومن ضعف ا ك أ ح م د ومالك ف إ ن ه م ا يقولان إ ذ ا بيعت ا ل أ م ه ا ل م غ ن ي ة تباع على أ ن ه ا س ا ذ ج ة ولا يؤخذ لغنائها ثمن ولو ونص ولا والأمة الجارية ليتيم ونص على ذلك أحمد ولا يمنع الغناء من أصل بيع العبد كانت يمنع من بيع أحمد ل أ ن الانتفاع به في غير الغناء حاصل ب ا ل خ د م ة وغيرها وهو من أ ع ظ م مقاصد الرقيق نعم أن للمنفعة منه عند من عندهم ممن علم بيعه العلماء بيع العصير المشتري المحرمة لم الإمام أحمد كما خمراء لو لا إلا له لا يجوز وغيره يجوز يشتريه يتخذه و ل القسم بيع ا س ل الفتنة ولا بيع الرياحين ل ا ا ح في بيع و أ د ا عليها الخمر أو الغلام الفاحشة ا ح لمن يعلم لمن يعلم ل منه أنه يشرب أو ق الثاني ما ينتفع به مع ا ت ل ا ف عينه ف إ ذ ا كان المقصود ا ل أ ع ظ م منه محرما ف إ ن ه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير والخمر و ا ل م ي ت ة مع أ ن في بعضها منافع غير م ح ر م ة ك أ ك ل ا ل م ي ت ة للمضطر ودفع ا ل غ ص ة للخمر م و إ ط ف ا ء الحريق به والخرز بشعر الخنزير عند قوم والانتفاع بشعره وجلده عند من يرى ذلك ولكن لما كانت هذه المنافع غير م ق ص و د ة لم ي ع ب أ بها وحرم البيع بكون المقصود ا ل أ ع ظ م من الخنزير والميته اكلهما ن ولم يلتفتوا الى ما عدا ذلك وقد أ ش ا ر صلى الى ل عليه وسلم ل ه إ هذا المعنى لما قيل له أ ر أ ي ت شحوم ا ل م ي ت ة ف إ ن ه ي ط ل ع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام وقد اختلف الناس في تأويل قوله صلى الله عليه وقد تأويل وسلم حرام اختلف الناس صلى في هو حرام فقال ا ل ط ا ئ ف ة أ ر ا د أ ن هذا الانتفاع المذكور بشحوم ا ل م ي ت ة حرام وحينئذ فيكون ذلك ت أ ك ي د ا للمنع من بيع ا ل م ي ت ة حيث لم يجعل شيئا من الانتفاع بها مباحا وقال وإن الوجوه المقصود الشحوم قد الطائفة بل أراد أن بيعها حرام وإن كان قد ينتفع بها بهذه الوجوه لكن المقصود الأعظم بل لكن ينتفع بهذه أن من الشحوم ه وقد الأكل فلا يباح بيعها لذلك و اختلف العلماء في الانتفاع بشحوم ا ل م ي ت ة فرخص فيه عطاء وكذلك نقل ابن منصور عن أ ح م د و إ س ح ا ق إ ل ا أ ن إ س ح ا ق قال إ ذ ا احتيج إ ل ي ه و أ م ا إ ذ ا وجد عنه م ن د و ح ة فلا وقال أحمد يجوز إذا لم أحمد يمسه بيده وقال ا ل ط ا ئ ف ة لا يجوز ذلك وهو قول مالك والشافعي و أ ب ي ح ن ي ف ة وحكاه ابن عبد البر إ ج م ا ع ا عن غير عطاء وأما وقع جواز ونحوه مشهور وأحمد وغيرهما وفيه روايتان الأدهان أحمد بما من مذهب الطاهرة إذا فيها النجاسات الانتفاع بها بالاستصباح اختلاف الشافعي تنجست عن ففي في وعن أ م ا ب ي ه ا ا ف ل أ ك ث ر و على ل أنه احمد يجوز بيعها وعن أ ر و ا ي ة يجوز بيعها من كافر ويعلم بنجاستها وهو مروي عن أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي ومن أ ص ح ا ب ن ا من خرج جواز بيعها على جواز الاستصباح بها وهو ضعيف مخالف لنص أحمد بالتفرقة فإن شحوم الميتة لا فإن أحمد شحوم بيعها يجوز و إ ن قيل بجواز الانتفاع بها ومنهم من خرجه على القول بطهارتها بالغسل فيكون حينئذ كالثوب المتضمخ بنجاسه ة و ظ ا ر كلام يؤكل مطلقا لأنه علل بأن الدهن المتنجس فيه ميتته والميتة لا الميتة بيعها ثمنها وأما بقية أجزاء أحمد منع ميتته بأن بقية فيه ف م الجواز حكم بطهارته منها بطهارته بيعه جاز الجلد ا ا وهذا كالشعر والقرن عند من يقول بطهارتهما ا ن عند ت ف ع به يقول وكذلك ل من عند من يرى أ ن ه طاهر بغير دباغ كما حكي عن الزهري وتبويب البخاري يدل عليه واما س ت د ل بقوله إ ن حرم الجمهور من الميتة أكلها وأما أكلها الذين يرون ن ج ا س ة الجلد قبل الدباغ ف أ ك ث ر ه م منعوا من بيعه حينئذ ل أ ن ه جزء من ا ل م ي ت ة وشذ بعضهم فأجاز بيعه النجس ولكن الثوب طاهر طرأت النجس النجاسة وجلد الميتة جزء منها وهو نجس جلود كالثوب الثوب طاهر الميتة منها العين وقال سالم الله بيعه بن عبد الله بن عمر هل بيع عليه الميتة عمر وهو هل ولكن إ ل ا ك أ ك ل لحمها وكرهه طاووس و ع ك ر م ة وقال النخعي كانوا يكرهون أ ن يبيعوها ف ي أ ك ل و ا أ ث م ا ن ه ا وأما ومن ونص بول أجاز أحمد فمن لم لم منع القمح الحمار إذا قال بطهارتها بالدبغ بيعها طهارتها بيعها إذا كان بذلك دبغت بيع يغسل حتى فيه على يرى يجز ولعله أ ر ا د بيعه ممن لا يعلم بحاله خ ش ي ة أ ن ي أ ك ل ه ولا يعلم نجاسته وأما مسعود رسول وسلم وفي وسلم يقول أبي الأنصاري أن ثمن مسلم سمع الكلب الصحيحين الله الله الكلب رافع النبي الله الكسب صلى عليه صلى عليه ثبت بن فقد في خديج صحيح عن نهى عن عن شر مهر البغي وفيه ث م الحجام ن الكلب وكسب و عن معقل الجزري عن أ ب ي الزبير قال س أ ل ت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا إنما يعرف عن ابن لهيعة عن أبي الزبير وقد لهيعة إنما ابن الزبير استنكر الإمام عن عن أحمد يعرف أبي روايات معقل عن أ ب ي الزبير وقال هي تشبه أ ح ا د ي ث ابن ل ه ي ع ة وقد تتبع ذلك فوجد كما قاله أ ح م د رحمه الله وقد اختلف العلماء في بيع الكلب حرموه منهم الأوزاعي ومالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم اختلف العلماء الكلب في فأكثرهم في بيع عنه منهم وقال أ ب و ه ر ي ر ة هو سحت وقال ابن سيرين هو أ خ ب ث الكسب وقال عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى ما أ ب ا ل ي ثمن كلب أ ك ل ت أ و ثمن خنزير وهؤلاء لهم ماخذ أحدها أنه تحريم نهي عن بيعها لنجاستها وهؤلاء إنما التزموا العين عن نجس بيع كل نجس العين وهذا قول الشافعي وابن جرير ووافقهم ج م ا ع ة من أ ص ح ا ب ن ا كابن عقيل في نظرياته وغيره والتزموا أ ن البغل والحمار إ ن م ا نجيز بيعهما إ ذ ا لم نقل بنجاستهما وهذا مخالف ل ل إ ج م ا ع والثاني أ ن الكلب لم يبح الانتفاع به واقتناؤه مطلقا كالبغل والحمار كالبغل و إ ن م ا ابيح اقتناؤه لحاجات م خ ص و ص ة وذلك لا يبيح بيعه كما لا تبيح ا ل ض ر و ر ة إ ل ى ا ل م ي ت ة والدم بيعهما وهذا مأخذ طائفة من أصحابنا وغيرهم والثالث ومهانته ذوي والمهانة أنه إنما نهي عن بيعه لخصته فإنه لا قيمة له مأخذ طائفة أصحابنا إنما لا إلا عند ذوي الشح من قيمة عن عند وهو متيسر الوجود فنهي عن أ خ ذ ثمنه ترغيبا في المواساه بما يفضل منه عن ا ل ح ا ج ة وهذا ماخذ ما الحسن البصري وغيره من السلف وارخصت ك ذ قال بعض أصحابنا في النهي ا ل بعض بيع عن ن في س و و ر ط ا ئ ف ة في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب ككلب الصيد وهو قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة وأصحابه عطاء حنيفة وهو و ر و ا ي ة عن مالك وقالوا إ ن م ا نهي عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها وروى حماد بن سلمه عن أ ب ي الزبير عن جابر أ ن ن ب ي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور وقال هو حديث منكر وقال أيضا ليس بصحيح وذكر إلا النسائي أيضا الدار كلب ليس منكر قطني خرجه بصحيح صيد حديث أ ن الصحيح وقفه على جابر وقال أ ح م د لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ر خ ص ة في كلب الصيد و أ ش ا ر البيهقي وغيره إ ل ى أ ن ه اشتبه على بعض ا ل ر و ا ة هذا الاستثناء فظنه من البيع و إ ن م ا هو من ا ل ا خ ت ن ا ء كما ظنه ط ا ئ ف ة من ا ل م ت أ خ ر ي ن فقد أ خ ط أ ل أ ن مسلما لم يخرج لحماد بن س ل م ة عن أ ب ي الزبير شيئا وقد بين في كتاب التمييز أن رواياته عن كثير من شيوخه أو قوية وروي وجابر وعطاء فقد بين كتاب بيع أبي في التمييز كثير غير في هريرة أن عن من فمنهم من عن فأما اختلف أكثرهم كراهته كراهه ذلك الهر العلماء و ط ا و ومجاهد وجابر و س ا زيد بن ل أ وأحمد و رواية ز ا ع ع ي في ن هو ق اهون ل أ ه و من جلود السباع وهذا اختيار أ ب ي بكر من أ ص ح ا ب ن ا ورخص في بيع الهر ابن عباس وعطاء في حنيفة والشافعي في رواية سيرينة الثوري وأبي المشهور والحسن وابن والحكم وحماد وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وعن إ س ح الحسن ق روايتان وعن ا أ ن ه كره بيعها ورخص في شرائها للانتفاع بها وهؤلاء أو وقال ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبري ونحوه منهم النهي بيعها فيه فيه النهي فيه لم قال أعلم الأحاديث حمل على لا كالبري ما شيئا أيضا ما من أحمد مضطربة من عن نفع يصحح يثبت يصح ومنهم من قال إ ن م ا نهى عن بيعها ل أ ن ه د ن ا ء ة و ق ل ة م ر و ء ة ل أ ن ه ا م ت ي س ر ة الوجود والحاجه ة إ ل ي اليها داعية مرافق ا فهي من ن ا ا س ل ت لا ل ضرر ع ي م في ف بذل ض ه د ا ل بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة من أقبح فلذلك زجر ع ن ثمنها أخذ وأما ب ق ي ة الحيوانات التي لا تؤكل فما لا نفع فيه كالحشرات ونحوها لا يجوز بيعه وما يذكر من نفع في بعضها فهو قليل فلا يكون مبيحا للبيع كما لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم بيع ا ل م ي ت ة لما ذكر له ما فيها من الانتفاع ولهذا كان الصحيح أ ن ه لا يباح بيع العلق لمص الدم ولا الديدان للاصطياد ونحو ذلك وأما ما فيه نفع للاصطياد منها كالفهد والبازي والصقر فحكى أ ك ث ر ا ل أ ص ح ا ب في جواز بيعها روايتين عن أ ح م د ومنهم من أ ج ا ز بيعها وذكر ا ل إ ج م ا ع عليه وتاول أ و و ل ر ي كالقاضي أبا يعلى في ة الكراهة أبا المجرد م م من ن ه ق ا لا الفهد والنسر يجوز بيع وحكى فيه وجها اخر بالجواز و أ ج ا ز بيع ا ل ب ز ا ت والصقور ولم يحك فيه خلافا وهو قول ابن أبي أ موسى و ج ابي ز ع والعقاب ع الصقر والبازي ا ل ل أكثر ونحوه م ا ا ء منهم ل ث و ر ي والأوزاعي والشافعي و إ س ح أحمد ا والمنصوص روايات عنه جواز بيعها وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا ق وتوقف لم تكن معلمة عن عنه عنه تكن أكثر في في في قال الخلال العمل على ما رواه ا ل ج م ا ع ة أ ن ه يجوز بيعها بكل حال وجعل بعض أصحابنا الفيل حكمه حكم الفهد ونحوه وفيه والمنصوص رواية ولا وجعله وحكي عن الحسن أنه قال لا يركب ظهره وقال هو مسخ وهذا بعض عن بيعه كالسبع عن الفيل الفهد حنبل لا يحل الحسن قال لا كله أصحابنا يركب أحمد أنه أنه حكمه حكم شراءه نظر في مسخ ظهره يدل على أنه ل انه م ف ف ع ة ي و لا يجوز بيع القاضي في الدب قاله ا ل منفعه ج ر د وقال ا ب أبي أعلم بيع ابن عبد البر يجوز موسى لا القرد قال لا ي بين ذلك خلافا ل ا ل وقال القاضي في المجرد م ا كان ء في ينتفع إن ب فيه موضع لحفظ المتاع لحفظ ف و والبازي وإلا فهو يجوز والصحيح كالصقر كالأسد لا يجوز بيعه والصحيح المنع مطلقا وهذه ا ل م ن ف ع ة ي س ي ر ة وليست هي ا ل م ق ص و د ة منه فلا تبيح البيع كمنافع الميته ة ومما ن ي بيعه جيف حديث يوم المشركين عن عباس فأعطوا من بن المسلمون الخندق من بجيفته خرج رجلا الكفار إذا قتلوا الإمام قال مالا قتل أحمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا إ ل ي ه م جيفته ف إ ن ه خبيث ا ل ج ي ف ة خبيث الديه فلم يقبل منهم شيئا وخرجه ولفظه أرادوا يشتروا وسلم وخرجه وكيع الترمذي المشركين رجل المشركين جسد الله عليه يبيعهم النبي كتابه صلى من في فأبى إن أن أن من وجه آ خ ر عن ع ك ر م ة م ر س ل ة ثم قال وكيع ا ل ج ي ف ة لا تباع وقال حرب قلت ل إ س ح ا ق ما تقول في بيع جيف المشركين من المشركين قال لا وروى أ ب و عمرو الشيباني أ ن عليا ل الأجلي فقتله م س فاستتابه ت تنصر يتوب و وقد ر د فأبى أن يتوب فقتله فطلبت النصارى جيفته بثلاثين أ ل ف ا ف أ ب ى علي ف أ ح ر ق ه